قال دليل النووي في قاعدة اصوليه الى قاعده فاقد العقل غير مكلف هذه قاعده فاقد العقل غير مكلف صحيح ولا لا التكليف كما بينا والتكليف منوط بالعقل فهو يقول فاقد العقل لا يكلف هذه قاعدة قاعده وهذه قاعده عظيمة جدا واصل عليه مدار احكام كثيره جدا فاقد العقل لا يكلف لا تكليف إلا بعقل لا تكليف الا بعقل هذا معنى معنى القاعدة فاقد العقل لا يكلف يعني, يعني لا تكليف إلا بعقل ليش؟ إيش وجهة النظر؟ يعني وإن كنا نقدم بعض التعليل لكن هذا الترتيب ليس بسدين خلينا نقدم الثنى الأول والأثار نقدم التعليل قادا يسلم مبينا لنا ذلك رفع القلم قلم قلم التكليف رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتل والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق واخواتي الكرام هذا حديث عظيم جدا لو تقط النظر فيه تالي الس... الاصناف الثلاثة م... مشتركة في حكم وهم ايضا بينهما تفاوت واختلاف الاصناف الثلاثة تشتركوا في حكم ما هو الحكم <تصفيق> <ها>؟ <تصفيق> رابع التكليف صحيح ويتفاوتوا والاصناف الثلاثة فيهم تفاوت كيف ذلك النائم ليس من عوارض الاهلية النوم النوم عذر ولكنه مش عارض أهلية يعني أدى التكلف لا يكون مرفوعا هو يكون عذرا النوم فيه عذر وليس من عارض الأهلية فانظر للتفاوت العظيم ونفس الأمر بالنسبة للصبي حتى حتى يحتلم ليس فاقد العقل هو ناقص العقل يعني عنده عقل وأما النعم فعقله تام لكن مغطى عليه بالنوم مفهوم وأما مجنون هو الذي ينطبق عليه الحكم الكري المجنون لا فاقد فانظر بين الاصناف الثلاثه لكن المهم الدليل على القاعده رفع القلم عن ثلاث عن النائم وعن العاجز بس رفع القلم لو كان رفع القلم ما كان مخطبا به ما كنا عليه القضاء هذا عذر وليس من عارض الاهليه النوم ليس من عارض الاهليه على التحقيق لكنه عذر لا يسأل. لو مات في نوم لا يسال عنه عنه لأنه لا ليس مستطيع لايش للأداء لكن ذمته تنشغل بالخطاب عندنا أداء وإيش آه الزمة تحت وجوبه أداء فالذمة آه مشغولة هو نائم عن الأشياء والذمة مشغولة بهذه الأشياء فلما استيقظ قلنا ذماتك مشغولة بالأشياء اغضي ولذلك و... مثلا موضح ذير قال ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فمن نام عن صلاة فليصليها وقتما ذكرى لا كفارة لها إلا ذلك مفهوم والثاني أنت شيخ بتشغل نفسك تعال أنت بتشغل نفسك بهذه الموبايلات العملة تأتيك للنهار هذه في, في كل درس ثلاثة أربع مرات أنا فوتت لك كم مرة طيب فوتت لك كم مرة ما أنا عارف الصوت النعم بيتعب بيرن في الأذن فبيتعب خلاص هذه المرة كم لا لا ما يهم يهم انا انا همني هذا انا بتكلم على ما تحتاج انت ما اريدك تحتاج في في الدرس انتهى الموضوع وكل غيرك لا عملك ستالت اصدق الله اصدقك قال من ال... ائتني بالكفيل قال وايش اللي حدث نقر الخشبه ووضع فيها المال وصلت ولا ما وصلت اصدق الله في طرف ذاك الاخيرا الغرض المقصود التفاوت اذا قال انهم حتى بي طولب الذمه مشغوله بالوجوب ولذلك الأداء عندما يقوم يخاطب أيضا الامل المجنون فراش والباون الشاسع وفاق واسع المجنون اذا افيق هل يقال له عليك بالخضاق لا ما في ما فقد العقل غير مكلف يبقى إذن الحديث رفع طلب عن ثلاث قال حتى نهم حتى يستنقص عن الصغير حتى يحتلم وعن المجنون حتى أوفيق الحديث, الحديث آخر احتاج به إن, إن الله يجازي كل إنسان يجازي كل انسان على قدر عقله هذا الحديث موضوع هذا الحديث لا صح الله يجازي كل انسان على قدر عقل عندنا أدلة أخرى أربعة لهم الحج على الله يوم القيام منه مش المجنون له الحج فإذا نازل دلالة أنه ليس مكلفا في رؤية الصبي في رواية صوية اللي تتعلق بها من قال بأن الصغار يختبرون يوم القيامة اللي هم صغار المشركين لا صغار المؤمنين ليش لا صغار المؤمنين ليش نعم يختبرون يوم القيامة ليش فيه إجماع بس ما هو إجماع قبله يا حبيب الولد تبع ليش الولد تبع لا كما سنبين عمتا اتفق العلماء على المجنون وعلى المو... والموم عليه يلحق به بأنه غير مكلف الإجماع أيضا مع السنة كما بينا السكران الذي زال عقله فهو شابه المجنون ببعض الشابه وهو زوال العقل مسألة تكليف السكران ستأتي فلا نستبحر فيها الآن ستأتي مسألة يعني وعرة فيها ما فيها من اختلافات بين العلماء سنبينها وندين الله أنه وإن كان مكلفا لكن تصرفاته لا تعتبر كما ولا طلقه يقع ولا عطاقه ولا نافقاته ولا أي شيء كما سنبين ان شاء الله الأسبوع الدرس القادم في الكلام على الشكران. هذه القاعدة مهمة جدا لأنها تترتب عليها, تترتب عليها أحكام كثيرة تترتب على هذه القاعدة احكام كثيرة لأنك لا بد أن تعلم من المكلف من, من الذي لم يكلف لأن هناك ولا وبراء ومحبة وبغض من أحب لله وأعطى لمن أحب لله وأرضى لله وأعطى لله ومنع الله فقد استكمل أركان الإيمان لا يستكمل إلا بذلك وأيضا أنت عندك ولاء وبراء يأخذن قال الله جل في علاه لا تتخذوا بطانة من دونكم لا ينونكم خبال ودوا معيتكم من أفواههم وقال الله جل في علاه يا ايها الذين امنوا لا تتقربوا الى نصر ولا بعضهم اولياء بعض انك احكمت ترتب على مساله التكليف غير التكليف لو كان مكلفا فكفر وجحد بايات الله تعالى وليس المسلمين له احكام وايضا ان كان فاسقا فاجرا له احكام وان كان مبتدعا له احكام فهذه قاعده عظيمه جدا جدا جدا بين الناس لا تاتيني على رجل مخبول تكلم ببدعه وتقول هذا المبتدع الضال وتبغضه فلا وتحزن الناس منه هو رجل اصلا غير مكلف مفهوم؟ وأيضا أحكام ضمن المتلفات وغير ذلك هذه المسألة تترتب عليها احكام عظيم. لذلك نسترحل فيها بعض الشيء ونقول بأن هذه الأحكام التي تتبع أو تنبني عن هذه القاعدة قاعدة فاقد العقل غير مكلف نقول اولا عندنا صنفان أو أصناف ثلاثة صنف النائب وصنف صف نائم وصفه من الصبيان طيب وصفه من المجالدين صف النائم يعني الكلام فيه كما قلنا انه هذه من عائشه من العوارض ليس من العوارض الاهليه على الراجح الصحيح عند العلماء انه ليس من عوارض الاهليه لكنه عزب اذا هو مخاطب اذا هو مخاطب واتبق في ذمتي كل مآدب في ذمه المستلقي هذا بالنسبه ليه انئ فانا معه لانه سلام قد فصل لنا الخطاب بقوله انما انهم ليس في نوم تفرين انما تفرطوا في اليقظه ولذلك قال ماذا يقولون حتى في ضمان المتلفات ممكن أن نضمن النائم يعني عجيب هتضمن الطقطف عرفت الطفل كسر زجاج السيارة كيف كيف انت اصاله تضمن النائم هم طبعا فروع الفقهيه كثيره وانا قالوا لو نام لو نام على مكان هذا المكان مهيئ إلى أنه يسقط يعني طبعاً لو سقط هو قتل لنفسه لو مات قتل لنفسه يمكنش على أنه قتل لنفسه الآن هو نام وطبعاً من نام بيحلم هو يرى بالنفس أنه دائماً العقل البطن دائماً يتمنى أمنياته فلا يراها إلا في الليل فرجل كان يحب مرأة ويتمنى الزواج منها والمرأة مات فهو بيحلمنه في الجنة وتزوجها ودخل الجنة ودخل الجنة وهو بيحتضنها فاحتضمها في الهواء فنزل على سي هذه سياره جميله انيقه اشتراها الرجل في نفس الوقت الذي سقط فيه المحب على السياره زيارة. فكسر الزجاج طيب لما كسر الزجاج قام الرجل قال التق لا قال نحن من المسلمين يحكمنا شرع الله فقال القاضي احكم بيننا فقال قال القاضي انت الان لما نمت اين نمت فقال هنا قال بلا جدار قال بلا جدار قال ولا شيء استرق قال لا شيء استرق قال فعليك الضمان ضمن هو نائم أو لا يجب أن يضمن ضمن هو مطالق قبل أن ينام في مكان تتخطفه الطيب فيضمن أو لا يضمن يضمن بالنسبة للنائم صنف الثاني هو صنف الصبيان الصبي نقول الحقوق حقان حق لله وحق ولعباد الله حق لله وحق لعباد الله دل في علاه أما حق الله دل في علاه فمن الإيمان هم يتبع الإيمان من إقابة الصلاة وإيطاء الزكاة وحج الصيح الإيمان وإقابة العبادات فنقول تسقط عنه حق العبادات حتى الإيمان حتى الإيمان حتى لو تلفظ بالشهادتين لا يعتمد أما اعتمد كيف يعتمد إيمانه؟ هو تبع لأبيه هو تبع. قال السلام عموما لما قيل لما رسول الله نبيت القوم لا ندري النساء والأطفال قلهم منه قال منهم تابع لابيه لابائه النبي قال هذا في حديث في صحيح مسلم في اصطفى الله في مسند احمد في بعض الضعف والمعنى صحيح قال انا رسول عن الأطفال انهم تابع لابائهم حتى يعرب عنهم لسان حتى يتلفظ بالايمان فحكمه حكم ابيه حكمه حكم ابيه هذا في الإيمان بالنسبه للصلاه والزكاه العبادات على ثلاث اصناف عبادات بدنيه عبادات مالية عبادات بدنيه مالية ما اصلا الامان وهذا الكلام فانو gunna ola sckaqta عنه المطالب طيب بالنسبة العبادات البدنية والعبادات المالية والعبادات المالية نقول دعا العبادات المالية على جنب العبادات البدنية والعبادات البدنية المالية والعبادات المالية بالاتفاق انه غير مطالب بها بالاتفاق انه سقطت عنه لأنه لم يكلف رفع القلم عنه فلما اقول سقطت سنم ماذا الدليل رفع القلم سقطت الفريض أو لم يخاطب بها لم تفرض علي لما قل رفع القلم عن ثلاث اصابع حتى يحتلم مفهوم هذا في العبادات الايه البدنيه كان الصلاه الصوم ها الجهاد صاقت طيب والدلاله واضحه جدا ان الرسول رد ابن عمر لم يبلغ الحلم صحيح في احد ثم ايش وصل بلغ السن ال 14 صح. وقابله لما بلغ, بلغ إلى السن الخامس الغرض المقصود بأن أصوبي غير مطالب بلا بدنية البدنية العبادات البدنية المالية كالحج غير مطالب أيضا مع أنه تقبل منه تمرسا وتدربا بل بل وتقربا للناجة لأنه تكون من أفلة له لأن أعليه حج فريدة قالت لهذا حج رفعت الطفل وقالت لهذا حج قال نعم لكن أجل كما في الصحيح الغرض المقصود هذه بالنسبة للعبادات البدنية المالية لسه الوسط العبادات محطرج ثاني بالعلماء بعض الجمهور يرون انه في العبادات الماليه هنا يخ... ليس... ليس مخاطبا بها من التكليف لكن من جهه الوضع ليس مخاطبا في العبادات العبادات الماليه ليس مخاطبا بها من جهه التكليف لانه غير مكلف رفع القلم لكن من جهه الوضع من جهه الوضع الواضح الوضع, الوضع, الوضع. ولا فا فا مال خطاب الوضع الأسو... خطاب الشارع المتعلق الحكم الحكم الشرعي خطاب الشارع المتعلق بافعال الم... الم... المكلفين بايش ها ها بالايش بال بال, بال... ايه باقتضاء الاقتضاء ده معناه ايه ها في الاثنين يا حبايبي باقتضاء فيه اما اقتضاء بالوجوب او الحرمة والجوب تستلزم الاستحباب والحرمة تستلزم الإكراه والتخيير هو الإباح وليس بالعصول لكن هو دخل تغليبا أو الوضع اخطاب الوضع جعل شيء على شيء أسم الصلاة لذلوك الشمس فهنا هو غير مخاطب تكليفا بالذكاء لكن حق الفقراء تعلق بهذا الماث فيخرجه من باب الوضع طيب كذلك ضمان المطلفات هذا حق العبادة ماشي يبقى اذا الزكاه وان كانت من حق الله لافعلاء لكن نرجع انا جعلها جعل الفقراء حقا في هذا ما تاخذ من اغنياء فترد على والحديث عام قال تاخذ من اغنياءه والغني هو الذي ملك نصابا وحال عليه الحول فلو كان فاضيا وملك نصابا وحال عليه الحول فهو فهو وفر الوصل ياتي الحكم فهو فولمنا الغني يا شطار يا حبايبي انا قاعد الحديث ومفيش حد بيفكر قال ان المسلم تاخذ من اغنياء فترد على فقراءه قلنا ما الغني كيف الغني كيف اصف الغني يصل إلى الغنى بماذا قلنا إذا بلغ إذا ملك نصابا وحال عليه صار غني الصبي ملك نصابا وحال عليه حول فهو اذا مطالب ولا مش مطالب نزل تحت نزل تحت الحديث إذا تاخذ من اغنياء فترد على فقرأي ماذا في حق من في حق الله أما في حق العباد إذن الصبي ينزل في تحت قوله الله سلم ورفع القلم عن ثلاث وفاقد العقل في القاعدة فاقد العقل, العقل غير مكلف طيب إذا قلنا بهذا ماذا نقول في قوله الله سلم علموا أولادكم الصلاة عند سب واضربوهم عليها عند عشر كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قوله الله سلم ورفع القلم عن ثلاثة وهذه القاعدة فاقد العقل غير مكلف كيف؟, كيف الجمع مفهوم السؤال هو غير مكلف ومع ذلك أمر علموا أولادكم الصلاة عند سبق واضربوهم عندكم واضربوهم علي عند عشاء هذا ضرب أولا آت يا سيد ضيب ممتاز التكليف هنا الولي ليس للصبيل التكليف هنا للولي ليس للصبي وقام باب التدريب والتمرس لكن التكليف هنا كان تكليف لمن؟ ولذلك اختلف العلماء هل يأثم لو لم يعلمه عند ساب وضربه عند عشر يأثم أم لا؟ مفهوم؟ فإذا لا, مش... لا... لا مخالفة بين الدليلين بينا كيف يكون في حق الله لرفع الله حق العباد حق العباد فيه